لنا الحمد يا احمد هو المستعين وهو المستغيث ونعود في ذلك من شروط انفسنا ومن من ينزه الذكر وشرع الدنيا ومين يضمن هذه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أن ان محمدا عبد رسوله يا ايها الذين الله حق تقاته وَلَنْ تَكُونَنَّ لِكَيْ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يا ايها الذين امنوا لا تعلقوا قلوبكم بالقوم واقولوا قولا شديدا يصلحكم تعالى من ويغفر لكم ويغفر لكم ومن يرد ان يضل الله ضلالا فما انا خلق الحبيب كلام الله هذه هذه محمد صلى الله عليه واله وسلم وشربت هو كل محذة بلعة وكل بلعة الضلالة وكل ضلالة الضمار أما بعد أن المسلمون فلا يذبع لكم أنه في آخر زمان تزارع فينا ويدبع بحرها بعضا ويتناثر حبها حتى تصيب أخوانا يسيرون فيه كابها ويدبعون وهذا يطلب إلى أدهاننا حجة تلك الفتن لأن بنا هذا من فترةه أنه يكره النوت وما تمنى أحد للنوت إلا كلا هو أعظم منه ولكن الفتنة الكبرى أتاتي أكبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها فتنة المسيح التجاه إنها أكبر فتنة في تاريخ بشر حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خط آدم عليه السلام إلى قيام الساعة أمر أكبر من التجار من أجل هذا كان حقيقا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أي يسروا أطواتهم ويحذرهم فتنته قال عليه الصلاة والسلام إِنَّهُ لَنْ يَكُنْ نَبِيٌّ بعد نوع إلا قد أنظر قومه الدجاج وفي مستدق من أحمد لقد أنظره روح الأمة والنبيون من بعده قرود الدجاج قرود الدجاجين والمسلمون من علامات الساعة الكبرى عدها كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاء في كثير من الأحاديث أن من علاماته فتح القصة الضيهية إسطنبول حاليا وأن سبب قرور الدجال غضب وغضب يصير وأما مكان قروره فمن المشرح جزما دون شكل ولا بيت ففي رواية أنه من أصفهان وفي أقرأ أنه من قراثان فيقول الدجال فأول ما يدعي يدعي سريمان والصلاة ثم بعد ذلك يزدعي الزجال أنه نبي ثم يزدعي بعد ذلك كلهية فيبتلى بالهبنان فيبتلى بالهبنان في لما أعطى الله عز وجل من خواري الأعداد يضطي أموات كثيرون فيستبعوها ويقوم الله سبحانه المؤمنون من فلائه بعد الشدة العظيمة قال أخو غيرك رضي الله عنه سمحت أبا القاسم الصالحة المصروفة صلى الله عليه وسلم يقول يقرد مسير الطلالة يقرد مسير الطلالة فيذرع ما شاء الله أن من الأرض في أربعين يوما فيذرع المؤمنون منه شدة عظيمة وابتلاع عظيمة وأذنى مصره هو مصره فقد جاء نالك مفصلا واضحا بليلا في حديث الدوات من سبحانه رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم التجال ذات غداك فقد فرصيه وقفع أي وقفه وقفع ذقيقا حتى ظنناه في طائفة فصل أي حتى ظنناه قريبا فلما رحنا إليه فلما راحت صحابة في العجيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عاط ذلك فيها أي عاط طوفهم فيه تهجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنكم؟ ما الزبط الذي أخاتكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت التجال غدافاً ففففت فيه وفحت حتى وضلتناه من طريفهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير الثجاج أخوكم عليكم إن يخرج معنى فيكم فأنا حديث بلونهم أي فجأت فيكم شرعا وإن يخرج ويخرج فيكم فمره الحديث نفسه والله طالبتي على كل مسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني الثجاج إنه جناد اي جعب الشعب فالزجال من بني آدم فالزجال شاك من بني آدم قطط اي جعب الشعب عينه ليبنى طافئة كأنها علامة مطافئة كأني أشفهه بعيد العزة لخضر رجل من قريش فمن أدركه منكم فليقرأ عليه ثوافح صوتك انه مخالر دين الشام والعراق فعادت يمينا وعادت شمالا يا ربان الله تذبتو يا ربان الله تذبتو قالت الشهر واليوم الثالث يقدرون كجمعه ايضاً اسبوع وسائر ايامك كايامكم قل يا رسول الله فذلك اليوم الذي كنتم تتشيعنا فيه قال في صلاة يومين ora لا ولا في قدومنا القدره تاملوا ايما يسرفون تاملوا حفظ صحابه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على دينهم يسألونه عن صلاة ذلك الذي أثنى أتكشيهم صلاة واحدة مع عظم أمريك ابنه إلا أنها لم تنسهم صلة جاوبهم ثم قالوا الصحابة يا رسول الله وما إصراعوه في الغض قال الذي صلى الله عليه وسلم كالغيث استدبرت بلريك كالغيث كالضر إذا قررته ونزل برضه الريح فيأتي الثجاب على القوم على جماعة من الناس فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبونه فيأمر الثجاب السماء فتوضل ويأمرهم الأرض فتوضل فتنوعوا عليه في شاركهم أقبل فكان الزر وأسفرهم ونوعهم وأبثهم خواصة يعني تقبل لما اذن بالدجال وهذه الفكره العظيمه قال عن النبي صلى ثم ياتي قوم يسئون ناسا اخرين فلا يثيقون به فيردون عليه اكثر مما يكتبون فينصرف عنهم الدجال فيكتشفون منشئ ديننا ليس بان فيه شيء من اوليه اي قت مطعون وتسجن الارض ويصيبهم الجهل بسبب تكبيرهم للتجال وهذه أيضا فكرة عظيمة قاد عنه الحرارة والسلام ويضع التجال بالخربة فكانوا الحرار فيقول لها يقول لسيحنا الخربة أصريك كنودك فتتبعهم كنودها كيعافي بالنحي مثل الجماعة من الزين تتبع هذه كنود التجال ثم يدعو السجار غرنا ممتلئا شبابا يدعوه فيضغره بالشيط فيضطعه ججلتين يضطعه مطفعتين راكة الضغطة في إضافة ثم يدعوه فيوبل ويتهزل ببنه ويتحفل أي مهين بإذن ثاني سبحانه وتعالى فبينما هو كذلك انبهى الله عز وجل المسيح في فينزل عند المناط ويربار شوقية بشك بين مدهولتين واضع كفتين على أجهة ملتين إذا طاط أراثه قط عيسى عليه السلام إذا طاط أراثه قط وإذا قطعوا متحضر منه جمال كذبه نور يمرج من قطعه عليه السلام فلا يعز لكافر يجد لي ريحة لفش عيسى السلام لا يلم هذا النفذ كافر إلا مات ولفشه يمثلي حيث يمثلي طرفه فيطلبه أن يطلب عيسى عليه السلام السجال ببال نزه مكان من إمشق فيفتر ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عطره نطار في منه ويحديهم في دراجاتهم في الجنة وجاء في حديث آخر في حديثه رجفة في, في اليمان رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنا أعلم بما بعد تجاجين مع أمو نهران يجريان أحدوهما ربي العين نار أبيض والآخر ربي العين نار تأجف نار من الشعير فإذ ما الثجال فليأتي نارا فليرى نارا وليأمر عليه ثم ليضع في أراده فليشرف منه فإنه ما هو ذلك وإن ممسوح من العين اليمنى ممسوح من العين اليمنى وبهذا سمي مجيحا وسمي الثجالا لكثرة الثجل الذي يأتي به وكثرة الثجل الذي يأتي به وإذا السجال من سوح العين اليمنى عليها غطرة غريضة عليها جدة غريضة تقشى الفصل تقشى عينه اليمنى مكتوم بين عينه كافر يقرأه كل مبي كافر وغير كافر وفي حديث آخر في مصنف الإيمان أحمد يقرأه الأمي والكافر وفي حديث آخر يقرأه كل من على أيها المسلمون إن فترة المسيح للدجال فترة عظيمة وقد ظار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فترة فأكثر السؤال يقول المزيرة من شعبة رضي طارعين ماذا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عن, عن الدجال أكثر مما سألتم قال وما سؤال قال انهم يقومون ان مع الدجال جبلا من خبز ولحم معه جبل من خبز ولحم ونهر من نار وهرطوم نار قال عليه الصلاه والسلام مضطمن من انقره بالشربا ومضمن لنصحابه هو هو على الله من ذلك معناه هو ان هو الله من أن يجعل ما لا الله تعالى لا ينجي الدجال مضلا للمؤمنين وشكك القلوبهم بل انما جعل الله حقا وجلا ليزداد الذين امنوا امانا ويسقط الحجه على الكافرين والمنافقين وسوف يتحدث الدجال رجل من هذه الرمى قال الانسان اقول بوء ايمانا ويقينا يقف امام الدجال ويعلن للناس ان هو الدجال فيمزى هذا الشاق في سبيل الله دليل هذا ما رضاه أبو جليل الغدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب الدجال فيتوجه كباله ورده من المؤمنين فتلقاه المسائح أي مسائح الدجال سيوط الدجال فيغضون أين تعمل ولا يسمى فيش قال فيقوم الموتى فما ذكر اليوم دييا يعلم الدجال فيقول ماذا ربنا فخاف ربنا, ربنا سبحانه لا نراه الا يوم القيامه واقرا سبحانه وتعالى ليس اعلم حين يئنا فيقومون اقتلوا فيقول احدهم ويقول بعضهم لبعض اليس قد نهاكم أليس قد نهاروا ربكم أن تبتلوا أحداً دونك قالوا يطارقون به إلى الدجال فإذا رآه ذلك الرجل لهم صاحب وقال للناس يا أيها الناس هذا الدجال الذي أكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبا هذا هو الدجال التداد في المنشار وفي رواية فينشر في المنشار من, من هده راحته حتى يخرق بين يجين ثم ينشي التسجار بين ستعفين ثم يقول له قم فيسلل طريبا حيا ثم يقول له هتؤمن بي فيقول له والله ما أستدت فيك إلا بطيرا قال ثم يقول يا أيها الناس وقول هذا قمت يا ايها الناس انهم لا يفعل الدجال بعدي باحد من الناس قال ما يفعل الدجال يجمع ذلك الرجل فيجعل ما بين رقبته الى طرف وجهه محافا يجعل الله عز وجل بين رقبة ظالم مؤمن وبين طرف وجهه بين حلقومه من نار فلا ينجيه اليه سبيلا قال فيأخذ بيديه والجليل فيأخذ به فيأخذ الناس أنما خلطه إلى النار وإنما ألطه في الجنة فقال أصدقائي صدقاه عم سلم هذا أعظم الناس شهادة عب رب العالمين فاللهم جنبنا الفتن ما ظهر بها وما قطم أجل بذلك نبي أغسر فصوله من هدى ودينه ليوهره عن دين كله وكذب ذاه شهيدا وأشهد أن لا إله أن الله محده لا شركة إقاره فيه وتوهيدا وأشهد أنه حفناً عبد المواصول صلى الله عليه وعلى أهل مصحبه وسلم تسليماً مليداً أما ما هو إن المسلمون من خبر الزجال أنه يعينه في الأصل كلها ويوصل إلا بسكة والمدينة إلا بسكة والمدينة تحضرهم البلدية منه روى أسول مالك رضي الله عنه قال قال أسول مالك صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا أن يطعه السجال ويشكله إلا بسكة والمدينة وليس أقضل من أنقابها ليس مذغل من مداته والمدينة إلا أعلم ملائكة صافين ملائكة صافين تحرصها فينزل في السبق فترجم المدينة ثلاث رجبات أي اختلف التسجال من المدينة فترجم المدينة ثلاث رجبات يخرج منها كل كافر ومنافح ومن شدر حوثينات من التسجال فإنهم يفررون منه ويرغررون منه قال ابن صل الله عليه وسلم لا يفررن الناس من التجال لا يفررن الناس من التجال في الجبان قالت رضي الله عنها فأين العرب يومين فقال هم قليل فقال صل الله عليه وسلم أجعل هذاك قليل ولكفة التشافه بي بين الدبن والتجال في الثالث والتعالي على الله عز وجل وإيذاره المبينين وإيذار المبينين فإن كثيرا من أتباع الزجال هو اليهود روى أجل الملك عن نبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الزجال من يهود أصبهان سبعون أجهن عليهم أي عليهم التيجان سبعون من ينبغي أخسران المسلمون هذه بعض أخبار الزجاج والذنبين وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من أترك ذلك أن يقرأ عليه فواكح سورة الكهف وفذل عنه في صحيح نسلم أنه قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُصِم من فترة الزجاج والسرق في ذلك فَلَقَرَهُ الْيُمَقِ النَّوْبِينَ وَعِلُمُّهُ اللَّهُ مُتَعَرَى قال سبب ذلك ما في أولها أي ما في أول صورة كبه من العجائل والآلات فمن تنظرها لم يستثن في التجال ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستثن بالله من فتنة التجال في صلاةه قالت عائشة رضي الله عنها سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيل في طلافه من فتنة الدجال وقد أرى أن أبي صلى الله عليه وسلم أمك أن يستغيل من فتنة الدجال فقال عليه الصلاة والسلام إذا طرى حذفكم من التشهد الآخر التشهد الآخير فليتعود بالله من أربح من عزال يهنم ومن عمال القرب ومن فتنة المحيا والنبات ومن شر فتنة بمجيث الزجال اللهم إنا نعوذ بك من عباد جهنم ومن عباد الثور ومن فتنة المحيا والدماء ومن شر فتنة بمجيث الزجال أقول لذي تسمعوه وأستغفروا طالئ ولا تستغفروه إذنه هو الغطور الرحيم سبحانه الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليه